إلا قالوا أخرجوا آل لقى من قريتكم إنهم مناصرين يتضاحون فأم جينا هو إلا مأته قدرناها من الغابرين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 سناليه فأنبتنا به حدائق ذات بهجًا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلههم مع الله أإلههم مع الله ذلهم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلال وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْذَّبُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمْ يُجِيبُ الْمُفْضِلُ وَإِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ كُمْ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مِّن والأرض الغيب إلا الله وما يشعون أيان يبعثون بل ابدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم